ص م تلك ايات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب المبين نفسك الا يكونوا مؤمنين لعل تكا في عنفك الا يكونوا مؤمنين ان شئنا نزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم شَهِنُ نُدّي عَلَى الْغِنَى مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من, من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتي فِيهِمْ أَمْ بَأْمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَلَّمَ فَتَيًا فِيهِمْ أَمْ إن بَأْمَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَتْ تَرْهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِذَّ دَا رَبُّكَ مُوسَنِ فيِيقَمَ الظَّين وَإِذ الن دَا وَبكَ موسَ فيِقَ هَذَا يَكُونُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَوِقُ ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فَقَافُ أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم يا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين فيا فرعون رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل مَعَ نَابِيهِ إِشْرَاقِير قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ كَمِنا مِنْ نُورِكَ كَثِير وفَعَلْتَ فَعْلَكَ كَٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ وفَعَلْتَ فَعْلَكَ كَٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ